فَمَن ظَلَمَ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَا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 الحسنين ليكفِر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون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 أليس الله بعزيزٍ ذي قوم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات ولربل يقولون الله قل فرائتم. ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو رادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزل